قال يا بني لا تقصوا الرؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عددا نعمته عليك وعلى آل عقوب ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوب لقد <تصفيق> كان يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قَالَ إِنِّي لَا يَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ قَالُوا لَئِن أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ هبوبه واجمع ان يجعلوه في غيابه الجب واوحينا اليه لتنبئ انهم بامرهم هذا وهم لا يش فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلاد الوهو قال يا بشرها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 وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه وذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبوال وَهَمَّ بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء تبق الباب وقدت خميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوى. سُورٌ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَّقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ اعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ من ولا نسوة في المدينه مراته العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفا حبا قد شغفها حبا ان لا نراها في ظلال مبين فلم سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَاعْتَجَزَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينَهُ وَقَالَتْ خُرُجْ ليهلا <تصفيق> وَلَا إِلمَّ يَفْعَلَ مَا أَمُرُهُ لَا يُسجَنَن وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مما سَجَبَ له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ني اعصر خمرا وقال الاخر انني اراني احمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير من لبن نابت اويله نراك من المحسنين تبعث ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب chè 即 اخر فيصلب فتاكل الطير من راسه قضي الامر الذي فيه استفتيان وقال ضَعْ سِنِينَ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سِنَبْلَاتٍ خُضْرٍ وأخر المال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 عللهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في نون سُمَّا يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاصُ النَّاسُ وَفِيهِ يُعْصِرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُودِي بِهِ فلما el lujo.